الوحدة الثامنة الدرس الأول الدعاء لله تعالى واحد أهمية الدعاء الدعاء هو بيننا وبين الله تعالى فمن منا غير محتاج لله تعالى؟ كلنا محتاجون إلى الله وليس لنا من يفرج عنا كربنا غير الله نعم فالله مفرج الكرب أفلا ندعوه؟ وقال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال أيضا أفضل العبادة الدحاء أهم آداب الدعاء الإخلاص افتتاح الدعاء بحمد الله وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الاعتراف بالذنب والاستغفار منه التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الخشوع وحضور القلب في الدعاء حث النبي عليه السلام على الدعاء خاصة في الأوقات والأماكن المستجابة منها ليلة القدر، عقب الصلوات المكتوبة، حال السجود، دعاء الحاج في عرفة، دعاء الصائم عند إفطاره،